ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله وبآياته ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان بالله وآياته أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر لأنه لو كان يؤمن بحديث لآمن بالله وآياته لظهور الأدلة على ذلك وأن من لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل وأنه أفاك أذيم والأفاك كثير الإفك وهو أسوأ الكذب والأثيم هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه وهذا المعنى قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن وذلك بقوله في آخر المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين كقوله هنا ويل لكل أفاك أثيم وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما هو معلوم وقوله في آخر المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون كقوله هنا في الجاثية فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان بآياته وأن الإيمان بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبرا عن الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات الله له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في غير هذا الموضوع كقوله تعالى في لقمان وإذا تُتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى في الحج وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وقوله تعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم فقوله تعالى عنهم ماذا قال انفا يدل على انهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الايات والهدى وقد ذكرنا كثيرا من الايات المتعلقه بهذا المبحث في سوره فصلت في الكلام على قوله تعالى فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب الآية وقوله تعالى في هذه الآية كأن لم يسمعها خففت فيه كأن ومعلوم أن كأن إذا خففت كان اسمها مقدرا وهو ضمير الشأن والجملة خبرها كما قال في الخلاصة وخففت كأن ايضا فنوي منصوبها وثابتا ايضا روي وقد قدمنا في أول سورة الكهف أن البشارة تطلق غالبا على الإخبار بما يسر وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء ايضا وأوضحنا ذلك بشواهده العربية وقوله في هذه الآية الكريمة ويل لكل أفاك أثيم قال بعض العلماء ويل واد في جهنم والأظهر أن لفظة ويل كلمة عذاب وهلاك وأنها مصدر لا فعل له من لفظه وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون قراه نافع وابن كثير وابو عمرو وحفص عن عاصم يؤمنون بياء الغيبه وقرأه ابن عامر وحمزه والكسائي وشعبة عن عاصم تؤمنون بتاء الخطاب وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن ابي عمرو يؤمنون بابدال الهمزه واوا وصلا ووقفا وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصف والباقون بتحقيق الهمزة مطلقا قوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأذيم بالويل والبشارة بالعذاب الأليم وقد قدمنا قريبا أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر مستكبرا كأن لم يسمعها وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا أي مهزوءا بها مستخفا بها ثم توعده على ذلك بالعذاب المهين وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون آيات الله هزوا وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة قد بينه تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الكهف ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وقوله تعالى في الكهف أيضا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه الآية وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا الايه وقرا هذا الحرف عامه القراء السبعة غير حمزة وحفص عن عاصم هزوا بضم الزاي بعدها همزة محققة وقراه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واو وقرأه حمزة هزآ بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة الوصل وأما في حالة الوقف فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف وعنه ابدالها واو محركة بحركة الهمزة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لهم عذاب مهين أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزئون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة ايلامهم بأنواع العذاب وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل ليأولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة جعلنا الله وإياكم من أهلها أيها المستمعون الكرام نكتفي بهذا القدر على أن نلقاكم قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته